بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف اللاجفة تتبعها اللادفة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 ثار الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى وانما لمن فاصم مقام ربه ولها النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عسية أو